oa oh, I... ఇ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلَعْنَا مِنْهُمْ مَا هُم بِكافرين فَقَالُوا لَمَّا يُؤْمِنُونَ <تصفيق> 118. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 119. وكانوا من قبل يستفتحون فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ بَلْ إِنَّنَا كُنَّا لَا Mais ça marche pas ash a i فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاهم مهين وإذا قالوا <laughs> تَقْتُلُونَ أَم